إلا على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَنِثُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينَ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 فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثمَُّ إِكُم يَوْومَ الْ القِيَامَةِ تُبثُون وَلَقَدَ خَلَق نَا فَوقَكُمْ سَبَ طَرائِق وَمَاكُنَّْا عَن الْخَللقِ وَأَزَلناَ مِنَ السَّماء إِمَا أَمْ بِقَدَرِ فَأَسكَن النهُ فِي لَ وَإِنَّا عَلَ ذَهَا بِهِ لَ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 وَمِنْهَا تَاكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلَاكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَنْعَامِ لَعِبْنَهِ نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَحَدٍ لَّوَلِّينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَخْضَعَ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 ان في ذلك لآيات وان كنا لمبتنين ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرين فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله نَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ وَاتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ طَعَنْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ وَل إِ قَعتُم بَشَر مِثلَكُمُ إَّكُمُ إذَّ خاسِرونَ أَعيدكُم أََّكُمُ إذ مِتُم وَكُتُمْ تُرَابَو وَعظَامَنَّكُم مُخَْجُونَ هَيهَا تَ هيَيهَا تَ لِماتُ عَدُون هيَيهَا تَ هييهَا تَ لماتُ عَدونَ إِِيي إِلَّا حَاتَُ الدُّنْيَانَموتُ وَنَحيا وَماَا نَحْنُ بِم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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون ثمَُّ أَرسَل الناررسُ لَنَا تَرىَ كُل م جَ أَهُمَّ تَررسُونهَا كَزَّبُ فَأَتْبعَعناَا بَعظَهُمْ بَعْضَوُ وَجَعَنَاهُم أَحَادِيف فَبُععْدَِقَوْمِ ل ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ لِّلْفِرْعَوْنِ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمْ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُ فَمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ آيَةً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 إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ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 أما لم يات آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل 114. وأكثرهم للحق كارهون 115. ولو اتبع لَفَسَدَتِ أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بلتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَلَمَّا نُبْعَثُ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 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَاوَرُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَإِنَّهُ تُسْحَرُونَ بَل تَيْنَا هُمْ بِالْحَقِّ وإنهم مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِنْ مَا تُرِيَنِّي مَا يَعِدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ إِنَّ الذَّفَأَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقِرَّ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ حََّ إِذَا جَأَ حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّر جِعون قَالَ رَبّ جِعونِلَعَلَّ أَحْمَلُ صَالِحًَا فِي مَا تََكْتُكَلَّ إِنهَا كَلِمَةٌهُوَ قَاائِلُهَا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 فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فَتَحُوجُّ وُجُوهُهُمْ نَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ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 قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا ربنا آمنا إنَّا فَغْفِر لَناَا وَررحَمنَا وَآ تَخَيْر الراحِمِينَ فَاتَّخَتُمُوهم فَاتَّخَدتُمُهُم سُخْرِيًا حتىََّ أَ سَوكُم فِكر وَكُنتُم منهم تضحكون إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُنْتَصِرُونَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِي قُل لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ